والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الباصط عبد الصمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين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 العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله اسْتُنِرَ نَ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْفَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُورِكَمَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولم يعقب يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لدي الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا هذا سحر مبين وجعلوا بِهَا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما نولیم نیو نئی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 نَمْلُ دُخُلَ مَسَاكِنِكُمْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 فَمَكَّثَ وَيَرَى بَعِيدًا فَقَالَ أَحَقُّ بِمَا لَمْ تُحِقَّ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين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 بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرَتْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُعِيدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَن بِهَذ يَتِكُمْ تَفْْرَحون إِجِر إلَيْهِم فَلَنَأتَّهُمْ بِجُنُود ال ل طِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَ نُخْرِرجََّهُم مِنْهَا أَذَِّكََّهُم صَاضِرُون قَالَ يَ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 وَمَن شَقَرَ فَإِ ماَا يَشكُرُ لَِفْسِه وَمَنْ كَفَرَفَ إِ رَبّ غَانِي كَرب قَا نَكِرُ لَهَا عَشَهَا نَظر أَتَهتَدِيب أَمْ تَكُ مِنََّينَ لَا يَهتَجُ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين مَا ما كانت تعبد من دون الله إن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 قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُ نَابِكٌ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنَّ قوم كن تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لبيتاه واهله ثم نَقولًاَّ لِوَلهِ مَا شَهِدن مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإَِّا لَصَادِقُون وَمَكَعُ مَكْرَ وَمَكَرنَا مَكْرَ وَهُم لا يَشَّعرون.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 وَأَن جَينَ الذيينَ آممَن وَكَوا يَثَّقُون وَلُوطَ إذقَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ وَآ تُمْ تُ بِصِرُون أَإِنكُم لَ تَأتُونَ الررجَلَ شَهْوَتَم بل أنتم قوم تجهلون